Voilà تجزع ولا تجزع وإن أعصرت يوما فقد أيسرت القاد أيسرت في زمن طويل ألا فصبير على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ألا فصبير على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع ولا تجزع وإن أعصر فقد فَقَدْ أُسِرْتَ قَدْ أُسِرْتَ فِي زَمَنٍ طَوِيلِ وَلا تَجْزَعْ وَلا تَجْزَعْ وَإِنْ أُسِرْتَ يَوْمَاً فَقَدْ أُسِرْتَ قَدْ أُسِرْتَ فِي زَمَنٍ طَوِيلِ وَلا تَيْأَسْ فَإِنَّ لِعَاسِفُرٍ لَعَنَ اللَّهَ يُغْنِي مِن قَلِيلِ وَإِنَّ الْعُسْرَ يُسْرًا وَقَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ كَلِمٍ وَلَا تَيْأَسْ فَإِنَّ لِيَأْسَ كُفْرٌ لَعَلَّ اللَّهَ يُهِنِّي مِنْ قَنِينِي وَإِنَّ الْعُسْرَ يُسْرًا وَقَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ أصدق قِيلِ وَقَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ كُلِّ قِيلِ أَنَا فَصْبِرُ عَلَى الْحَدَثِ الْجَلِيلِ وَدَاوِ جَوَاكِ بِالصَّبْرِ الْجَمِيلِ أَنَا فَصْبِرُ عَلَى الْحَدَثِ الْجَلِيلِ وَدَاوِ جَوَاكِ بِالصَّبْرِ الْجَمِيلِ وَلَا تَجْزَعْ وَلَا تَجْزَعْ وإن أعصرت يوما فقد أعصرت قد أعصرت في زمن طويل ولا تجزع ولا تجزع وإن أعصرت يوما فقد أعصرت قد أعصرت في زمن طويل فلو أن العقول تجر رزقان لكان الرزق عند ذوي العقول وَكَمْ مِمُ أُمِينٍ قَدْ جَاءَ يَوْمًا سَيَرُوَاهُ مِنْ رَحِيقِ سَالِ فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سال سبيلي سيروى من رحيق سال سبيلي ألاف صبير على الحدث الجنين وداوي جواك بالصبر الجمين ألاف صبير على الحدث والجميل وداوي جواك بالصبر الجميل ونا تجزع ونا تجزع وإن آسرت يوما فقد أيسر تقاد أيسر في زمن طويل ولا تجزع ولا تجزع وإن آسرت يوما فقد أيسر تقاد أيسر في زمن طويل